ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغمى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السابق لا تنهو وأن في ربك فحد